وأشتعرض وأس شيبا ولم أكن بدعاءك رب شقيا وإنني خفت الموالي من مرائي وكانت امرأة عاقرة وكانت امرأة عاقرة فهبلي من اللدوك وليا يرثني ويرث من آل عقب رَبِّ رب رضيا يا زكريا يا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 وَأَيْنُ الَّذِينَ كَفَرُوا مَشْهَدِيَوْمٍ عَظِيمٍ أَسْمَعْ بِهِمْ وَأَبْصِرِيَوْمًا يَأْتُونَهَا لكن الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّا لَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِ الكرف في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقاً نبياً إذ قال لأبيه آ أبت تعبد ما لا يسمع ولا يبصر لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا, ولا يغني عنك شيئاً يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني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 وكم أهلكنا قبلهم قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا